سيد حراس آسيا. نور والدعيع. وانتظار للإسباني. انتظار لبيرنردونيو جونزاليس. اللي يعطي توجيهات اللي اللعبين. قبل الوصول للتصويب من محمد نور. في ثواني يتعدل الثلاث ساعة الاولى من المباراة. محمد نور يمشي. اهداف الاتحاد اول اهداف الاتحاد فارس الميدان محمد نور يقول الكلمة العام نور قاد النمور نمر النمور محمد نور يسجل اول اهداف الاتحاد واحد صفر واحد صفر واحد صفر الاتحاد يمشي في الهدف الأول بالمباراة الاتحاد يمشي في أول هدف المباراة ضرب الجزاء تحكم بالتقدم